بوك <متدرج> تو <تصفيق> <تصفيق> أربعة عشر <تصفيق> أربعة عشر بارية الألوان الألوان لوميون الثلج أبيض الثلج أبيض أورنقون كيلتاين الشمس صفراء الشمس صفراء أبل سينيو نورانسي البرتقالة برتقالية كيرسي البرتقالة برتقالية. كامبوناين الكرزة hamraa, hamra. hamraa, on sininen, asemaa zarka. asemaa zarka. ruohon vihreä, vihreä, asemaa zirkaa, التربة بنية التربة بنية بلبون <تصفيق> السحابة رمادية السحاب رمادية <تصفيق> إطارات العجلات سوداء إطارات العجلات سوداء Minkä värinen lumion? Palkoinen Mä launul Abjad Mä launul Abjad Minkä värinen aurinko Keltainen Mä launul shems Asfar Mä Asfar Minkä värinen appelsiini on? Oranssi. Mä loonu l-burtukala? Burtukali Mä loonu l-burtukala? Burtukali Minkä värinen kirsikka on? Punainen Mä loonu karas? Ahmar Mä Ahmar ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. Minkä väristä multa on? ruskea? Mä turba? Bunnija. Mä turba? Bunnija. Minkä värinen pilvi on? Harmaa. Mä sahaba? Ramadi. Mä launas sahab? Rumadi. مينك بارستة مولتاون؟ ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود